وَإِذَا قَالُوا تَسْمَعُ لِطُولِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْمَعْدُومُ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُمْ يُفَكُّون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَوْرَثُسَهُمْ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 يَفْقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَفْضَّلُ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَا يُرْجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَ مِنْهَا الأذل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 وَمَن يَفْعَلْ دَالِكَ فَهُؤلَاءَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ خَرَتْهُ إِلَى أَجْرٍ قَريبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَيْיُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ جَلُّهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ